ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الْمَلَائِكَةُ تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعب الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا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 وكفى بربك حاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به بؤادك وردناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا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 وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنَّهُمْ إلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا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 وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طبورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا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 الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا واذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ان نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا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 وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قادوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما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 أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومطاما قل ما يعفع بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله أكبر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 فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن مَعَنَا معنا بني إسرائيل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 إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا طير إنا إلى ربنا منقلبون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 فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلقه فانفلق كَانَ كُلُّ فِرْقٍ كالطود الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتَّنُوا عَلَيْهِ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 واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مالون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 فكبكبوا فيها هم وَجُنُودُ وجنود أَجْمَعُونَ أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما إِلَّا الْمُجْرِمُونَ المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم